يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحملي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث الثاني والعشرون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 قال نعم الحديث رواه الإمام مسلم قال هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من روايه ابي الزبير عن جابر وزاد في آخره فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا قال وخرجه أيضا من رواية العمش عن أبي صالح وابي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم ازد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد مر بنا هذا الحديث في دراستنا له في صحيح الامام مسلم حيث رواه الامام مسلم من طرق الطريق الاولى كانت من رواية ابي سفيان وحدة والطريق الثانية كانت من رواية ابي صالح وابي سفيان ثم من طريق ابي الزبير والرواية التي اخرجها او ذكرها في كتاب جامع العلوم والحكم هي رواية ابي الزبير عن جابر كما اشار الى ذلك وقد عرفنا ان الامام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من خمس طرق قرنا طريقين عن شيخين شيخين من شيوخه، ومدار الحديث في اربع طرق على الاعمش واما طريق ابي الزبير فمدارها على أبي الزبير عن جابر والحديث كما عرفنا أن مداره على جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا جاء في الرواية مبهما وقد مر بنا في حديث مسلم أن جابر روى هذا الحديث عن النعمان ابن قوقل عن النعمان بن قوقل وهذا غير رواية أبي أيوب وغير رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن في تلك الروايات جاء الإخبار عن عرابي وفي هذه الرواية جاء الإخبار عن النعمان بن قوقل وقد عرفنا أن النعمان بن قوقل ليس من الاعراب لأنه كان ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا فهو ليس من أهم الاعراب قال عادخل الجنة قال نعم وقوله ارايت إذا صليت المكتوبات يعني المراد بها الصلوات الخمس والجمعة لأن هذه الصلوات المكتوبه وما عداها من الصلوات فإنما هو نافلة وبعضها يبلغ درجة السنة المؤكدة وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى كونها فرض كفاية الى كونها فرض كفاية لكنها ليست من الخمس المكتوبات ارأيت اذا صليت يعني اخبرني اذا انا صليت المكتوبات يعني الخمس وصمت رمضان يعني شهر رمضان واحللت الحلال أي اعتقدت انه حلال وفعلته على أنه مباح وحلال وهذا يشمل الواجبات والمندوبات والمباحات إذا اعتقد الإنسان حلها وفعلها أو فعل ما استطاع فعله منها قال وحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واشتربت فعله لأن هذا هو المطلوب من تحريم الحرام ان يتجنب فلا يفعل وان يعتقد حرمته فلا يستحل لان استحلال الحرام يعني خروج عن الملة ولان فعل الحرام معصية واثم والمراد بحرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبت فعله لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نجتنب فعل المحرم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالمراد اجتنابه واجتنابه اعم من اقلي او شرب او فعلي انما المراد ان يترك وان يتجنب بحيث لا يقع الانسان في شيء منه هذا معنى قوله وحرمت الحرام قال ولم أزد على ذلك أي لم أزد على ذلك من فعل المندوبات لم أزد على ذلك من فعل المندوبات وإنما لأن فعل الواجبات مطلوب طلبا جازم ولا يسمى ندبا ولا يسمى زيادة بل هو أدنى الواجب لا يسمى زيادة وأما المطلوب من فعل المندوبات هذا ما زاد على الواجبات كما جاء في الحديث المشهور وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالتقرب العبد بالنوافل زيادة على الواجبات ولذلك فعل الواجبات لا يعتبر من الأمور الزائدة بل هو من الأمور المتعينة قال ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة يعني إذا فعلت ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض فوجب علينا أن نفعلها ولا نضيعها كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها إن الله فرض فرائض وأمرنا أن نؤديها فيجب علينا أن نؤديها وحرم أشياء ونهانا عن أن نتعداها ولهذا الواجب فعل الواجب امر متعين لا يجوز للانسان ان يتركه فان تركه عد مقصرا وهذا الحديث انما جاء لبيان ان المطلوب انما هو ادنى الواجب قال ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة قال نعم الحديث رواه الامام مسلم هكذا أشار المحقق أو أشار الـ الـ الـ الإمام الـ ابن رجب وقد مر بنا أنه من اوائل ما كتب الإمام مسلم في كتابه الصحيح نعم ما سمعت. ما فهمت السؤال إذا ترك الواجب معناه ما فعل ما فعل الأمر المطلوب الحديث واضح وصريح وسؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سأله كما سيمر بنا في الروايات الأخرى أنه سأله ماذا يجب عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج بين له المفروضات فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص وأيضا كما سيمر بنا في حديث ضمام ابن ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له أنه يجب عليه أن يجتنب الموبقات والمحرمات وقال إنه يعني يكرهها بطبعه فولن يفعلها وهذا هو المراد أن يفعل الواجبات وأن يجتنب المحرمات فإنه إن فعل ذلك كان هذا أذنى ما هو مطلوب منه لأن الإنسان مطلوب منه أن يسارع في الخيرات فيكثر من فعل الطاعات من النوافل بعد ان يؤدي الواجبات وقد مر بنا في حديث ابي هريرة ان العبد انما يتقرب الى الله تعالى بفعل المندوبات والا فان الواجبات مطلوب اداؤها طلبا جازما نعم هي اول ما يتقرب به العبد الى الله فعل الواجبات لكن ترك الواجبات وأداء النوافل لا يغني لا يغني الإنسان أن يترك الواجب ويؤدي النافلة نعم لو أنه اكتصر على الواجبات فإن اكتصاره على الواجبات يغنيه ويكفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن من فعل الواجبات استوجب الجنة بل سيمر بنا فيما. نعرضه إن شاء الله أن فعل بعض الواجبات جاء في الآيات القرآنية وفي الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل بعض الواجبات يستوجب دخول الجنة فقد جاء أن من توضى وضوءه للصلاة وأدى الوضوء كما أمر الله فإن الوضوء يزيل خطاياه ويمحوها وأن الخطايا تتساقط وأنه بهذا الوضوء يستوجب دخول الجنة وهكذا بالنسبة للصلاة فإن من صلاها وأداها وأقامها استوجب دخول الجنة وهكذا في الصيام فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار سبعين خريفا وأن العبد إذا صام لله جل وعلا استوجب الجنة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الأفعال يستوجب بها صعبها الجنة فما بالها إذا اجتمعت يعني في هذه الواجبات فدل ذلك على أن أول ما هو مطلوب من الإنسان هو فعل الواجبات وأن فعل الواجبات يكفي في دخول الجنة لكن لما كانت الجنة منازل ولما كانت الجنة درجات وأن الإنسان حريص على أن يكون في أعلى الدرجات طلب منه أن يسابق لأعلى هذه الدرجات بفعل المندوبات وبفعل المندوبات غير الواجبات ولذلك فعل الواجبات وترك المنهيات هذا أقل ما هو مطلوب من العبد أن يفعله وإلا فإن العبد مطلوب منه أن يفعل أكثر من ذلك لأن الله تعالى إنما خلقه من أجل العبادة وقال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يقول ابن رجب رحمه الله بعد ان بين طرق الحديث ورواياته التي اخرجها جابر او التي رواها جابر اخرجها الامام مسلم وذكر فيها سبب ورود الحديث وهو ان النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في من يقوم بفعل الواجبات ويستنب المحرمات ولا يزيد على ذلك فقال ايدخل الجنة قال نعم قال وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وان لم يفعله يعني لان من الحلال ما هو واجب ومن الحلال ما هو مندوب اليه فان اقتصر على فعل الواجب فقد, فقد احل الحلال وبأن تحريم الحرام معناه اعتقاد حرمته مع اجتنابه يعني تحريم الحرام لابد أن يشمل أمرين الأمر الأول أن يعتقد أنه حرام والأمر الثاني أن, فعل ان يتجنب فعله. فإن من اعتقد حرمة الشيء لكنه ما اجتنبه هذا لا يقال إنه حرم الحرام وأنه بفعله الحرام يكون مرتكبا للاثام فإن كان هذا الحرام الذي فعله كبيرا فيكون مرتكبا للكبير وارتكابه الكبير لا يخرجه عن دائرة الإسلام كما هو يعني الحال المعروفة والقاعدة المعروفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان وهذا إنما هو في حكم من يرتكب الكبائر ويموت وهو مصر على ارتكابها وأنه يفعلها ولا يشتربها. اما اذا استحلها فاستحلال الحرام يخرجه من الملة يخرجه من الملة وهذا معنى قول اهل العلم يعني لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ارتكبه ما لم يستحله قال وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه قال ويحتمل ان يراد بتحليل الحلال اثيانه ويكون الحلال ها هنا عباره عما ليس بحرام فكل ما ليس بحرام يسمى حلال واشمل الواجب والمندوب والمباح قال عبارة عن ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجترب المحرمات قال وقد روي عن طائفة من السلف رحمهم الله منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به قال او قالوا يحلون حلالا ويحرمون حراما ولا يحرفونه عن مواضعه هذا تفسير قوله يتلونه حق تلاوته لأن الغرض من التلاوة إنما هو تطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه قالوا المراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم قال إن تغييرهم للشهور الحرم وصفهم بأن هذا زيادة في في الكفر كما قال جل وعلا إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وهذا الذي يسمونه بالنسيئة أو بالتنسي يعني تأخير العشر الحرب وقد كان العرب يفعلون ذلك إذا كانت لهم مصلحة بأن غاروا على قوم ولم ينتهوا من غارتهم وقد حان موعد أو دخول الأشر الحرم فينسؤون هذه الأشر الحرم إلى شهور بعدها ونحن قد عرفنا فيما مضى ما هي الأشر الحرم قلنا إن أشر الأشر الحرم هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم شهر رجب الذي يسمونه الفرج لانه جاء شهرا واحدا وجاء الثلاثة شهور متتالية وهي شواء وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم فكان المشركون إذا كانت الإغارة في مصلحتهم وانقطاعها ربما ألحق بهم ضرران نسأوا هذه الشهور وأقاموا تلك الحرب حتى يغنموا ثم بعد ذلك يلتزمون ويتمسكون بالشهور قال والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك وهذا الذي يفعلونه إنما هو كما قال الله تعالى زيادة في الكفر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 وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه ذلك يعني وإن لم يحلف وذلك كله لا يجب تحريمه في نفس الأمر لأنه حلال ومباح وإن حرمه على نفسه كما قال الله جل وعلا كل الطعام حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فما حرمه إسرائيل على نفسه كان في حقه محرما في فالأصله أن الله أباح لبني إسرائيل كل الطعام قال وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفسي وكفا لها عن شهواتها ويقال في الامثال فلان لا يحلل ولا يحرم يعني اذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما ابيح له وان كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له يعني لذلك الحرام وإن كان لا يعتقد حله فيقال فلان أحل الحرام بمعنى أنه ارتكب فعله وإن كان يرى في قرارة نفسه أو يعلن بأن هذا حرام لكنه ينتهك حرمته الحرام كل هذه يعني معاني ذهب اليها بعض اهل العلم في تفسير قولي أرأيت إن ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال أو أحللت الحلال وحرمت الحرام فهذا معنى حللت الحلال وحرمت حرمت الحرام قال وبكل حال فإن الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة يعني استوجب دخول الجنة استوجب دخول الجنة والله سبحانه وتعالى ان شاء خله الجنة لا أنه يجب دخوله الجنة كما ذهب إلى ذلك أهل الاعتزال قال وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا المعنى او ما هو قريب منه يعني من هذا المعنى كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابي سعيد عن الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويجتنب الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنه يدخل بها او يدخل من, أي من ايها اي من اي ابوابها شاء ثم تلا قول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وخرج الامام احمد والنسائي من حديث ابي ايوب يعني الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة هكذا جاءت هذه الرواية لكن مرت بنا من رواية يبي أيوب أن أعرابيا أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وساله عن الصلوات وساله عن الزكاه وعن الحج ثم قال الاعرابي للنبي عليه الصلاه والسلام والله لا ازيد على هذا ولا انقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه أفلح إن صدقه. او في رواية انه قال انه يدخل الجنة وفي رواية قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل يعني الذي التزم فعل المأمورات و ألزم نفسه أن يزيد على ذلك قال وفي المسند يعني في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمام بن ذعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام فلما فرق قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحج وشرائع الإسلام كلها أو كلها فلما فراغ قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وسادي هذه الفرائض واجتنب ما نهيتني عنه لا ازيد ولا انقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدق دخل الجنه قال والحديث خرجه الطبراني من وجه آخر وفي حديثه قال والخامسة لا عرب لي فيها يعني الفواحش يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجتنب الفواحش قال لا عرب لي فيها ثم قال لا عملن بها ومن اطاعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صدق ليدخلن الجنه قال وفي صحيح البخاري عن ابي ايوب ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم كما مر بنا ودرسناه في درس معظم فهو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم قال وخرجه مسلم إلا أنه عنده قال أخبرني بعمل يدلني عن من الجنة ويباعدني من النار وعنده يعني عند مسلم في رواية فلما عد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة وفي بعض الروايات إن تمسك بما أمرته دخل الجنة قالوا في صحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن عرابيا قال يا رسول الله دلني على العمل دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا كل هذه الأحادي تدلنا على أن الاقتصار على الواجبات واشتراب المحرمات كفيل بدخول الجنة قال وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن عرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالزكاة وبسائر شرائع الإسلام فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ولفظه يعني وهذا اللفظ الذي ذكره للإمام البخاري كل هذه الحديث تؤكد وتعضد وتشهد لحديث الباب وهو أن من اكتصر على أداء الواجبات واستنب المحرمات فإنه يستوجب بذلك الجنة قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى أي بمعنى حديثي بمعنى حديثي الباب أعني حديث جابر قال ومراد الأعراب أنه لا يزيد على الصلاوات المكتوبة ولا على الزكاة المفروبة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع ليس مراده انه لا يعمل بشيء من شرائع الاسلام وواجباته غير ذلك قال وهذه الحديث لم يذكر فيها استرام المحرمات لان السائل انما ساله عن الاعمال التي يدخل بها عاملها الجنة، فهو لم يسأله يعني عن عموم المسائل، وإنما سأله ما الذي إذا فعله يدخل به الجنة؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الواجبات. قال وأخرج الترمذي من حديث أبي إمام رضي الله تعالى عنه قال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا, إذا وأطيعوا ذا أمركم ومعنى أطيعوا ذا أمركم يعني أطيعوا من وجب له أمركم يعني الإمام وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال يعني الترمذي في هذا الحديث انه حسن صحيح قال وخرجه الإمام أحمد يعني في المسند في المسنده وعنده اعبدوا ربكم بدل قوله اتقوا, اتقوا الله قال وخرجه بقي ابن مخلد في مسنده ومسند بقي ابن مخلد مسند كبير هو قريب من مسند الإمام أحمد لكن هذا المسند يعني فقد في مسنده من وجين آخر ولفظه حديثه صلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم فيةبا بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم وهذا كله ينبغي أن يعني يقيد باستنباب المحرمات. وعدم الوقوع في المحرمات قال وخرج الإمام أحمد بإسلام عن ابن المنتفق قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلمه بعرفات فقلت سنتاني أسألك عنهما ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت وأطولت فاعقل عني اذا اعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة وصب رمضان وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه يعني فاشتنبه قال وفي رواية له أيضا قال اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان ولم تزيد على ذلك وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بن المنتفق واسمه لقير يعني فيكون هذا الحديث راجع إلى الحديث السابق فهذه الأعمال التي جاءت في هذه الحديث هي أسباب مكتضية لدخول الجنة وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع يعني من دخول الجنة قال ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد بن حديث عمر بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله شهدت ان لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة يعني الفرائض وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا فأنا مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب اصبعيه ما لم يعق يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن من فعل هذه الواجبات يجب عليه أن يترك المناهي وضرب مثلا لهذه المناهي بعقوق الوالدين قال وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة وهذه الحديث الحقيقة التي جاءت تشير إلى سبب دخول الجنة بفعل بعض اعمال الطاعات انما المراد من ذلك هو بيان فضل هذه العبادات التي اوجبها الله تعالى على الناس وان المراد أن من فعل هذه الطاعات وهو معتقد مقر بسائرها يعني ببقيتها فإن من أقر بفعل هذه العبادات وفي نيته أنه يؤدي ما أوجب الله عليه من غيرها فإن اقتصر عليها كانت كافية في دخوله الجنة دون أن يعتقد عدم وجود غيرها لأن الله سبحانه وتعالى إنما يدخله الجنة بناء على عزمه ونيته في أداء العمل ولذلك يقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى لماذا حكم بخلود المؤمنين في الجنة وبخلود الكفار في النار ما أن الواحد منهم قد تكون طاعته لفترة من الزمن يعني الناس الذين دخلوا في الإسلام منهم من دخل شابا ومنهم من دخل شيخا وهذا الشيخ الذي دخل في الإسلام إنما التزم بطاعة الله وبأداء الواجبات فترة يسيرة لكنه مع ذلك الله تعالى يدخله الجنة ويخلده فيها وما ذلك إلا لأن هذا الإنسان قد عزم على الاستمرار في الطاعة مهما امتد عمره فجوزي نيته وهكذا اهل الكفر فانه قد تطول مدة كفره او تقصر ومع ذلك يعاقب على كفره وعلى اسباب كفره يعاقب حسب نيته ولهذا لما كان الأمر موكولا ومرتبطا بالنية جرى الجزاء بحسب هذه النية قال قد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة في الحديث المشهور من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وبالحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة والمراد بالبردين كما جاء صلاة الفجر وصلاة العصري أو صلاة الفجر وصلاة العشاء قال وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه ويدل على هذا ما خرجه الامام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وان اطيق الزكاة وانا حج حجه الاسلام وانا اصوم رمضان وانا اجاهد في سبيل الله قال فقلت يا رسول الله ام امرتاني فوالله ما اطيقهما الجهاد والصدقه قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة اذا قلت يا رسول الله انا ابايعك فبايعته عليهن كلهن قال ففي هذا الحديث انه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد